فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعوج إليه في يوم, كان في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون جهادت العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض لَفِي لفي خلق جديد بل هم بلقاء توفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم قل يتوفاكم ملك الموت الذي أُكِلَ بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ ربنا أبيصرنا وسمعنا فارجعنا نعما صالحا إن موقنون ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لأملأن جهنم لأملأن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 117. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا زَٰلِذِى مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمْ جَنَّٰتُ ٱلْمَأْوَى بَلْ لَهُمْ المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما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 بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أو لم يهدي لهم كم أهل من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك لآيات أَفَلَا يَسْمَعُونَ أولم فيه زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ